وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي الْبَلَدِ أَمِنتُمْ فَمَا أَجْرَمْتُم مِّنْ شَيْءٍ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الذي ات من أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ات من أمانته الله ربه ولا تبتم الشهادة ولا تبتم الشهادة, ولا تبتم الشهادة ومن يتبع فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وذن يكتم ها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في 117. لله ما في السماوات وما في الأرض 118. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 119. تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يُؤْتِ إِلَى مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يُؤْتِ إِلَى مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى, كل شيء قدير والله على 119. آمن الوسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 110. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعمنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعمنا لا يكَّبُ الله نَفسًا إلا أوصه لاكبُ وَهُ نَفسن إَّ ماهلَ كسَبَ وَلَ يهمَ كَسَبتَت كان كَسَبَت وَلَ آم كسَبتَت رَبّنا لا تُخِنا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 مِنْ مِنْا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا به. اشتركوا في القناة